له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به القلوب وأنال الله به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صنة وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحباب أهلا بكم جميعا في موعدنا المتجدد في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدورة المباركة وهذا الدرس الرابع من هذه الدورة ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى وأن يزيدنا وإياكم من علمه جل في علاه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحانه إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه وقفنا أيها الأحباب عند المسألة الثانية من المسائل الأرضعة وصلنا عند المسألة الثانية من المسائل الأربعة. و لعلي ان شاء الله تعالى نسأل في بعض الشيء حول ما مضى من الدروس التي اخذناها ومرت علينا في دروسنا الماضيه واتمنى من الاخوه جميعا ان يتفاعلوا معنا في هذا الدرس وهو درس علمي وليس هي كلمة ولا موعظة إنما هو درس علمي والدرس العلمي كما تعلمون يحتاج إلى تركيز وإلى انتباه وإلى أخذ وعطة تتفاعل مع الدرس حتى نخرج بنتيجة بإذن الله جل وعلا وعطينا نحن في الدرس الماضي قال نحن أخذنا المتن قرأه علينا الأخ وفقه الله ابو عبد الله. مثل المسائل الاربعه حين قال الشيخ عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم اربع مسائل الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والثانيه العمل به والثالثة الدعوة إلي والرابعة الصدر على الأذى واستدل الإمام رحمة الله عليه بقوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصد إلى آخر المتن لمتن المسائل الأرضعة واعطينا في ذلك تحضير في الدرس الماضي وكان عندنا ثلاثة أيام عطلة فما أدري هل منكم أحد حضر لو لا واحد غير أبو عبد الله طبعا غير أخونا أبو عبد الله هل أحد منكم حضر الدرس تزاكم الله خير و. نعيد ونكرر أن هذا درس علمي يحتاج فيه التحضير والتركيز والانتباه والكتابة لبعض الفوائد أقول هل أحد حضر منكم الدرس المتن هل أحد منكم حضر المتن نعم إذا ما في أحد حتى نبدأ إن شاء تعالى في طرح بعض الأسئلة ثم نبدأ بالدرس الجديد طيب نحن أخذنا أول مسألة الا وهي العلم ما المقصود بالعلم؟ بارك الله فيكم أي أي علم عندما قال عنه الشيخ رحمة الله عليه يجب علينا تعلم اربع مسائل أولها قال العلم ما المقصود بالعلم الذي يجب على كل مسلم وعلى كل مسلم أن يتعلموا؟ ها ما المقصود بالعلم اللي هو واجب والمقصود بالواجب قلنا هو الفرض عند جمهور العلماء ها ما المقصود بالعلم الذي هو يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلموا هو العلم الشرعي أحسنت أخونا بن الخطاب هو العلم الشرعي المبني على فهم هذه الثلاث معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا هو العلم الذي قصده الشيخ رحمة الله عليه طيب ما المقصود بالعلم العلم من يعرف فيه العلم تعريف آخر للعلم من يعرف من يعرف, ها من يعرف العلم بتعريف اخر غير هذا التعريف الشيخ هنا فصل العلم وحصره بهذه الثلاث معرفه الله ونبيه ودين الاسلام بالادله طيب تعريف العلم احسنت ما شاء الله التوحيد تقول هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما هناك, هناك كلمه ناقصه هناك كلمة بالتعريف هو إدراك الشيء على حقيقته هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما نعم بارك الله فيك هذا هو تعريف العلم عند بعض العلماء طيب أي شيء أمل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود منه أي شيء هذا؟ الذي أمر الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزود منه في هذه الدنيا أمره جل وعلا أن يتزود بماذا بالعلم ونحن ندعو الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم طيب ما هو يعني ما هو سناء الله جل وعلا لاهل العلم من يذكر لي ولو ايه او حديث ثناء الله ورسوله على العلم على العلم ليس على اهل العلم على العلم ها ثناء الله ورسوله على العلم نفسه ها آية هناك ثناء على العلم وثناء على من يحمل العلم نعم الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه الدين هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في الصحيحين طيب آية من كتاب الله جل وعلا من يذكر لي آية لا هذا أخينا ابن الخطاب أنا قلت ثناء الله على العلم وليس على أهل العلم العلم الآن سأتيك إن شاء الله طالما ستبعد ذكرت الآية في ثناء الله على العلم نعم العلم نفسه أحسنت أخونا أبو عبد الله هذه آية صريحة في ثناء الله جل وعلا على العلم نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات هذا ثناء الله على العلم العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طيب ثناء الله على أهل العلم ثناء الله على أهل العلم في صوت بارك الله فيكم هل في صوت في صوت أحسنتم أنا دائما بين فترة واخرة لي واحد حتى أطمئن ااا ثناء الله على أهل العلم ها الآية اللي ذكرها أخونا ابن الخطاب جزاه الله خير إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء أحسنتم طيب ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العلم ها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العلم ترى شوفوا أنا ترى مشرف أنا دخلت بمشرف اللي ما يجاوب راح أترده ما رأيكم ما اخلي احد الغرفة هههههههه هون يا راجل تعال كلكم حاضر للطرد ما شاء الله جاهزين يلا حاضر للسكولعند طيب ثناء الله على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العلم الحديث واضح مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم هاي ثناء على العلم نفسه انا اقصد على اهل العلم ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على اهل العلم العلماء يعني اقصد العلماء هذا حديث مرحبا بطالب العلم هذا هذا ثناء على العلم اخي ابو عبد الله زكك ولا شك هو ثناء على من يطلب العلم ولكن على أهل العلم نفسهم حديث واضح العلماء ورثت الأنبياء العلماء إن, إن العلماء ورثت الأنبياء بارك الله فيكم هذا حديث واضح في ودلاته صريحة في ثناء الله وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العلم طيب نبدأ ان شاء الله تعالى درسنا الجديد حتى نستغل ما بقي من الوقت ان شاء الله تعالى طيب ياتي بعد العلم المسألة الثانيه ياتي بعد العلم العمل به العمل به الهاء هنا الهاء به العمل به الهاء عائدة على من الهاء عائدة على ايش على العلم العلم ثم العمل به ثم العمل به اي الهاء هنا هاء الضمير تسمى هنا عائدة على العلم يعني إذا تعلم الإنسان وجب عليه أن يعمل بالعلم الذي تعلمه وجب عليه أن يعمل بالعلم الذي لا تعود على العلم العمل به أي تعود على العلم بارك الله فيك نعم يجب على الإنسان أن يعمل بما تعلم والحديث عن العمل حديث الشيط ونحن نحتاج أن نقف وقفه بارك الله فيكم في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب باب ارتباط العلم والعمل باب ارتباط العلم والعمل فلا عند اهل السنه والجماعه لا عمله الا بعلم ولا علم الا بعمل انتبهوا ارتباط العلم والعمل عند معتقد اهل السنه والجماعه نحن قلنا نحن قلنا أن العلم الذي هو مقتبس من الكتاب والسنة صح؟ والعلم الذي هو أنتم معي في صوت؟ طيب انا قلت اكتبوا رقم واحد بين فتره واخرى حتى يعني حتى ما عيد بارك الله فيكم يعني بين فتره واخرى اكتبوا رقم واحد الله يزيكم خير رقم واحد مهد عشر <تصفيق> قلنا ان العلم هو المقتبس من الكتاب والسنه وهذا يجب علينا ان نتعلمه جميعا وقلنا هو واجب شرعي على كل مسلم وعلى كل مسلمة والعمل نفس الشيء العمل ينبغي ان يبنى فهم العمل على ضوء الكتاب والسنة ينبغي ان يفهم المقصود من العمل الذي هو يجب علينا ان نعمل به هو كما تعلمت كيف تعلمت من الكتاب والسنه ان تعمل على مقتضى ذلك العلم ولذلك بعد ذلك ايش يعمل فقال الله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله ثم امره بالعمل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فأول شيء أمره بالعلم ثم إيش أمره بعد ذلك بالعمل وعقيلتنا نحن اهل السنة والجماعة وقد وفق الله جل وعلا أهل الحق بهذا المعتقد الصحيح حول ارتباط العلم والعمل لو قرانا الايه بارك الله فيكم ونحن نقراها كل يوم عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نحن ايش الان نطلب من الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم هو صراط من هو الصراط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بيده الشريفه هذا الصراط هو كما بينه الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هذا هو الصراط الذي أنعم الله جل وعلا على أهل الحق به فينبغي على المسلم عندما يدعو اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط أيها الأحباب مبني على علم وعمل هذا الصراط وهو الإسلام وهو طريق الحق وهو الدين كله مبني على علم وعمل كيف عرفنا ذلك عرفناه من خلال الآية التي بعد هذه الآية غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى وتأمل معي اخي أخي الوسط عندما ذكر الله جل وعلا المغضوب عليهم وهم اليهود لماذا غضب الله عليهم لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به ها هنا شوف انظروا كيف أهمية العلم والعمل اليهود علموا الحق وعرفوه حق المعرفة وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به حق صح ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم فلذلك غضب الله عليهم طيب ناتي الى النصارى قال ايش ضالين سماهم ضالين والذي يعمل من غير علم ضال والذي يعمل من غير علم فهو ايش ضال ولو انت سرت مسيرا وتريد ان تذهب من مكان الى اخر ولم تعلم عن ذاك المكان شيء ثم لم تسال ولم تتبع ايش الخارطه او اللافتات او العلامات التي تدلك على الطريق تضيع ام لا تضيع الجواب أنك ستضيع وأنت لا تعلم حقيقة ذاك الطريق ولا تعلم حقيقة تلك البلدة فتسمى ايش ضائع تائه هكذا النصارى حين عملوا بلا علم سماهم الله جل وعلا ضالين ضلوا الطريق أما أهل السنة والجماعة وهذا المعتقد لا بد ان يكون في قلب كل مؤمن منا ومؤمنه اننا نعتقد ان العلم والعمل متلازمان لا بد ان نعتقد هذا ان العلم والعمل متلازمان لا ينفكان ابدا فهدى الله أهل الحق لهذا فهم عالموا وفي نفس الوقت عملوا على مقتضى هذا العلم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى أثنى على هؤلاء بقوله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى من عمل ايش انظروا من عمله صالحا من عمله صالحا من ذكر او انثى وايش وهو مؤمن وهو مؤمن والايمان لا يثبت عند صاحبه الا بعلم وهو مؤمن اي عالم يعلم حقيقة الايمان قال جل وعلا فلنحينه حياة طيبه ولن نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون انظروا باحسن ما كانوا يعملون وركزوا معي في الايه باحسن ما كانوا يعملون ولم يقل ربنا جل وعلا فقط باحسن ما كانوا يعتقدون ها لان الانسان اذا عمل على مقتضى الشرع فهذا دليل على ايمانه الصحيح واضح ان الانسان اذا عمل شيء مهم يا اخوان هذا هذه عقيدتنا لا بد ان نركز عليها ان الانسان اذا عمل على مقتضى الشرع فهذا دليل على صدق إيمانه وعلى صدق نيته وعلى صدق علمه صح أما إن عمل على خلاف مراد الشرعي فهذا يدل على ايش على سوء نيته وعلى سوء علمه فلذلك ربنا جل وعلا سيجاز الناس يوم القيامة على ماذا على أعمالهم وربنا جل وعلا أراد منا أن نعمل صالحا لأن الأعمال تنقسم أيها الأحباب إلى قسمين الأعمال تنقسم إلى كم قسم إلى قسمين القسم الأول من الأعمال ما في صوت ما في صوت ليش هاي الثنين أخو... اختنا بيت التوحيد ليش كتبت الثنين لا هذا هذا فيتا تخويف الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مستعد <هدستان> أنا حسن الثنين يعني ما في صوت اي الآن طيب إذن الأعمال كم قسم تنقسم إلى قسمين أعمال صالحة وأعمال طالحة. تحفظها أعمال صالحة وأعمال طالحة. فالذي أراده الله جل وعلا منا أن نعمله في هذه الحياة هي الأعمال. الصالحة هي الأعمال الصالحة وهذه الأعمال الصالحة هي التي ترفع هي التي ترفع عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تنبهوا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فهذه الأعمال الصالحة هي التي ترفع لله جل وعلا وهي على أساسها على أساسها يدور الجزاء والحساب وعلى أساسها وهي سبب من أسباب دخول الجنة الأعمال الصالحة مبنية على شرطين أساسيين الأعمال الصالحة مبنية على شرطين أساسيين أولهما أول هذين الشرطين من الأعمال الصالحة التي تقبل من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال هذه الأعمال مبنية على شرطين أساسيين لا يصح العمل إلا بهما ولا يقبل عند الله جل وعلا إلا بهما الشرط الأول من يعرف ها الشرط الأول يلا يا إخوان ينطرعوا علمكم الشرط الأول من الأعمال الصالحة الإخلاص احسنتم الشرط الأول الاخلاص أن يكون العمل الذي تعمله فيه إخلاص ليس فيه رياء ولا سمعة ولا أن تعمل من أجل مدح الناس والثناء عليه عليك, عليك. إنما تعمل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الاخلاص أن تخلص العمل لله جل وعلا. ومعنى الإخلاص أي بمعنى أن تنقي عملك، أن تنقي عملك من كل شائبة تشوب العمل. وأعظم الشوائب التي تشوب العمل ما هو الشرك. بالله سبحانه وتعالى فإذا دخل على العمل شرك خلاص انتهى العمل لا يقبل يرد على صاحبه ويحبط عمله فالشرك كبيرا كان أو صغيرا فهو حابطا للعمل قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا ايش ما كانوا يعملون ولو أشرقوا لا حابط عنهم ما كانوا يعملون واضح الكلام أنا حاول ابسط أكثر في الكلام حتى يفهم أكثر وحتى تصل المعلومة أكثر لأنها من, من هذه من أهم من أهم ما نتعلمه. هذه الأشياء من أهم ما نتعلمها في مثل هذه الدروس المباركة فإذن الشرك حابط للعمل إذا دخل على العمل أحبطه قال الله جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت وهذا في حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاشاه أن يشرك الذين من قبلك لإن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فأعبد قطن من الشاكرين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماماً للموحدين ومع ذلك كان يخشى على نفسه من الشرك فإبراهيم ببنيه إبراهيم لبنيه وإذ قال إبراهيم لبنيه البلد آمناً إيش وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم الآية في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم اذا ابراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى ان يجنبه ايش الاصنام لأن عبارة الأصنام حابطة للأعمال لذلك على الإنسان أن يخلص في عمله أن يكون عملك بينك وبين الله سبحانه وتعالى وهذه الأعمال أيها الأحباب إذا خلت كما قلنا من الإخلاص دخل عليها الشرك الشرك سواء كان كبيرا مثل الشرك الكبير مثل الذبح لغير الله هذا عمل ولكنه صرف علما لغير الله جل وعلا مثل الطواف في القبور هذه هذا عمل حركة مثل ما يطوف الإنسان في البيت في بيت الله الحرام كذلك هؤلاء المشركون يطوفون فيش عند القبور هذا الشرك حابطا للأعمال واعلموا ان الشرك الواحد لو اشرك الانسان في قضية واحدة هذا الشرك الواحد حبط عنه جميع الاعمال فلا ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا اي شيء من الاعمال ما دام انه مشرك ولو في قضية واحدة التزمها واشرك بها فاعماله كلها حبطت أعماله كلها حبطت لا تنفعه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نسال الله السلامه والعافية والشرط الثاني للعمل الصالح حتى يقبل الشرط الثاني ما هو ها الشرط الثاني ما هو يلا يا اخوان حركوا حركوا شوي تنشطوا الشرط الثاني المتابعه اليوم فقط ما شاء الله الاخوات هم اللي جابون وين الرجال يالله <تصفيق> وينكم الشرط الثاني المتابعه نعم ما المقصود بالمتابعه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالمتابعه ان يكون عملك أن يكون عملك على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتدع لان انتبهوا هذه مساله في غايه الاهميه العمل اذا خلا من الاخلاص دخل عليه ماذا ها من يجيب العمل إذا خلى من الإخلاص دخل عليه هي ماذا الشرك عليه الشرك بنوعيه اكبر كان او اصغر طيب والعمل شر الشرك والبدعة الشرك والبدعة فقد ذكرنا الايه بالشرك ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك طيب والبدعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا انظروا من عامله عمل نحن نتكلم عن عمل الان من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ماذا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كذلك مردون على صاحبه غير مقبول إذن الشرك والفدعاء شر كلاهما حابطا للعمل لا يقبل عند الله سبحانه وآباه والمتالة تقتضي منك أن تفعل الأعمال كما جاءت في السنة كما وصفت لنا في السنة أن نعمل على مقتضى هذه المتابعة طيب العمل الثاني والقسم الثاني من العمل هو الأعمال الطالحة القسم الثاني من الأعمال الأعمال الطالحة التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى وهي أعمال الفسوق والفجور وتصنيع البارات والخمارات وغير ذلك هذه أعمال ولكنها غير مقبولة عند عند أصحاب ليس فيها اخلاص ولا متابعة لذلك غير مقبولة كما ذكرنا قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله إلا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآياتهم يوم القيامة وزنا هذه الأعمال أيها الأحباب الأعمال الصالحة هي سبب من أسباب دخول الجنة فلا يعتمد الإنسان على أعماله انتبهوا لا يعتمد الإنسان على أعماله إنما يعتمد الإنسان على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولكنه يعمل الله جل وعلا يقود وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صح وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لا يعني ذلك عندما تعتمد على سعة رحمة الله أن تترك العمل لا أن تعمل وأن تجتهد وأن تواظب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ولكن يوم القيامة دخول الجنة يكون برحمه الله دخول الجنة يكون برحمه الله سبحانه وتعالى انتبهوا ما الذي اهلك الى هذه الرحمة ما الذي اهلك الى هذه الرحمة الذي اهلك الى هذه الرحمة هو العمل الصالح الذي عملته في الدنيا انتبهوا هو العمل الصالح الذي اهلك الى ان تكون من من الذين يرحمهم الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله جل وعلا انظروا الى الاعمال كم هي مهمة في حياتنا ويتؤهلنا الى رحمة الله جل وعلا وسانتهي من الدرس لانني تأخرت ربع ساعة كان في عطلات في الان سانتهي من الدرس 45 انتهت 45 دقيقة هذه اخر نقطة اذكرها بارك الله فيكم الذي يؤهلك إلى سعة رحمة الله يوم القيامة هو عملك الصالح من غير هذا العمل فأنت لا تكون من الذين يرحمهم الله قال الله جل وعلا انتبهوا معي والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض ما الذي أهلهم إلى رحمة الله انتبهوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف عمل ولا مو عمل ها هذا عمل ولا مو عمل يقومون بهذه المهمة العظيمة يأمرون بالمعروف وماذا بعد وينهون عن المنكر عمل ولا مو عمل عمل طيب وماذا بعد قال ويقيمون الصلاة صح ويقتون الزكاة كلها اعمال ولا مو اعمال كلها اعمال ايش هاي صالحة ولا طالحة هذه اعمال صالحة انتم معي صح وايش بعد ويطيعون الله ورسوله طاعة الله ورسوله من اعظم الاعمال واعظم القربات صح ولا لا قال اولئك سيرحمهم الله الله اكبر قال اولئك هذه هذا هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وعملوا بهذه الاشياء في الجنه احدكم بعمله لا يدخل الجنه بعمله هذا يعني ذلك أنك لا تعتمد على عملك لا تعتمد على عملك يعني كلما وجدت فرصة للعمل الصالح فتزود وازدد عملا صالحا لأنه ينفعك يوم القيامة هو سبب من اسباب دخول الجنة قال لا يدخل الجنة أحدكم بعمله فتعجب الصحابة ها هنا هنا الشاهد إلا أن يتغمدني الله برحمة منه طيب أين, أين نحن بأعمالنا القاصرة والمقصرة مع الله جل وعلا أمام أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من غير افتخار ومن غير رياء وسمعة قال أنا أخشاكم إلى الله وأدقاكم الذي كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها له هو على نفسك يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر فيقول لها أفلا أكون أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم الذنب وما تأخر يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته من فالله المستعان يا إخوان فالعمل الصالح إذن هو بمثابة الشهادة الذي يحصل عليه الانسان في هذه الدنيا حتى يشتغل يشتغل بها صح فالعمل الصالح هو الذي يؤهلك الى مرضات الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ان الذين امنوا وإيش بعد وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا وقال سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ايش لهم فلهم اجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير منقطع لذلك ارتباط العلم بالعمل من عقيدتنا أيها الأحباب ومن ديننا فلا ينفكان أبدا لا يصح إنسان يقول والله أنا قرأت صحيح البخاري ومسلم وحفظت القرآن ودرس على يد الشيوخ والعلماء ها ثم يجلس في بيته لا يصلي ولا يصوم ولا يذهب إلى المساجد ولا يدعو إلى الله ولا يعلم الناس طيب ما, الذي ما الذي ينفعك ها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لا ينفع عندما يعني شيء أن يعمل على مقتضى ذلك العلم حتى يوفق الى مرضاه الله سبحانه وتعالى هذا الدرس انتهى حول العمل بالعلم المسألة الثانية من المسألة الارضعة وانا عتب عليكم يا اخوان عتب حقيقة شديد اولا في هناك شيء من الغياب الأخوة الذين سجلوا أسماءهم يعني بعضهم لم يحضروا ولعل بعضكم كتب بعض الشيء فيما ذكرناه في من هذه الفوائد بسر الله سبحانه وتعالى أن يرثتكم جميعا وينفعنا وياكم بما قلنا ومما سمعتم أنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر علينا خمس دقائق أسئلة وننهي شاء الله تعالى الدرس يركل يبارك الله فيك تفضل طبعا لا تغنيهم هذا او عفوا لا يغنيهم هذا الاعتقاد المخالف للقرآن العظيم الله سبحانه وتعالى كما عمل الكتاب والسنة لإخلاصه ومتابعة على اساس هذا العمل يدخل الانسان في الجنه سواء كان قريبا تثي صلى الله عليه وسلم اي من اهل بيته او سواء كان بعيدا عنه حتى في آخر الزمان لا أحد يتحدث